بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سن عَكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير مع تحيات صدى الفجر الموقع الأول لقراء البحرين